هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السماواتِ والأَرضِ وَلاِ المنافقِينَ لا يَفقَون يقولونَ رجعنا إلى الأعز منها الأذل ولله العزة ولكن لا إرجن إ المدينَة لا يُقرجَ الأعز منِنه الأذل وَلهه العززة وَرَرسوله وَِمؤمننين وَللهه العززة وَِرسولهِ وَِمؤمننينَ وَلاِمنافقِينَ لا يع يا أيها الذين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 اخرتني الى اجل قريب الى اجل قريب فاصدقوا واكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الله نفسا اذا جاء اجلها